یوں میں باس نبی اُم عمل اللہ علیہ کل شہید شہید الم تر انہ عالم فسم و محفل اور مَا يكُُ مِنْ النَّجِواسَلاسَةٍ إِللا هُ وَرَابِعُم وَلَا خَمسَةٍ إِللاهُ وَسَادِسُهُم وَلَا أَدْنَ مِن ذَلِك وَلَا أَدْنَا مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْسَرَ إِللاهُ وَمَهُُم أَنَ مَا كَك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 وَيَتَنَا جَوونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدوانِ وَمَصَةِ الرَّسُول وَإِذاَا جَاءُكَ حَيََّوْكَ بِمَا لَمّ يُحَيكَ بِهِ الل وَيَقُولونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَلَا يُعَذبُونَ اللَّهُ بِمَا نَقُول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَاتَّقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ نمن میو پانز نی نمو ول سب گو ریم شل إِلَّا گو ریم شعل واحفلیہ توک م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 لوحلی فون کرم یا لو مدب شری دنؤ سم کنو یا ملو عم جب لہ فل مدب محین لن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ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 دون الله ورسوله اولئک فی الاذلین كتب الله لاغلبن انا ورسلی ان الله قوی عزیز لا تَجد قَومَي يؤْمِنونَ بِاللهَّهِ وَالْيَمِآخِر وَ الدُّونَ مَنْ حَدَو اللهَّه وَرَسُ لَ وَلَ كانَوا وَلَ كانَوا أَبَ أَم أَوْ أَبنَا أَوْ, أو عشَرتَهُم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئیک حزب اللہ ألا ان حزب اللہ ہم المفلحون